والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن اجورهن محصنين اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان